nya <laughs> وإذا لو تسئلت وإذا لو قودت سئلت في أين وإذا الجحيم تعرفت وإذا الجهنة أسنفت عينتنا ثم فَلَا أُقْسِمُ بِمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَلَا مَغْرِبِ الْكَوْكَبِ الثَّاقِبِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ قالوا ان طورهم One, two, ما هُوَ الَّذِي قَرَّنَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ और मैं देखता